اياتيه وتعماق في فهميه فالنور بين سطوريه فاتلو المفصل والمثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوش رحمة للعالمين خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن ولا أيها لحبة الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وما زلنا حول هذه الآية الكريمة العظيمة ويقوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غريز القلب لم من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وتحدثنا في أجزاء هذه الآية في عدة حلقات سابقة ففي حلقه تحدثنا عن قوله تعالى فبما رحمه من الله انت له ولو كنت فظا الغليظ القلب لمفض من حولك ثم في حلقه اخرى تحدثنا عن فافوا عنهم واستغفروا لهم وفي حلقه تحدثنا عن وشاوروه في الامر وأيضا في حلقة أخرى وشاورهم في الأمر والآن بقي من الآية جزء وهو قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وهذا الجزء وموضع حديثنا في هذا اللقاء وفي هذا, اللقاء في هذا الجزء من الآية نرى المولى سبحانه وتعالى يقول فإذا عزمت فتوكل توكل على الله إذا أمر من المولى للنبي صلى الله عليه وسلم إذا عزم أن يمضي فيما عزم عليه متوكلا على الله لعلى مشورتهم يمضي فيما يتوكل على الله والعزم هو الأمر المنقح المروى مش اللي جاي أهوج رقوب الرأي دون رؤية لا والنبي عليه الصلاة والسلام امتسل لهذا الأمر فإذا عزمت فتوكل ولذلك لما قالونه يا رسول الله في أرسل ولقوم يعني كأنه كارث يا رسول الله لك الحرية انحنا انتلنا في المدينة فقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمة الحرب ان يضعها حتى يحكم الله اي اذا عزم ليس لو ان يتصرف لانه مضادة ونقضة للتوكل الذي شرطه الله عز وجل مع العزيمة فاذا عزمت فتوكل إذا العزم مع التوكل إذا ورجع عن عزمه كأنه لا يتوكل على الله ويعتمد ذلك على نفسه على مشوريتهم ولذلك اللبسه عدة الحرب في أحد ترينا أن الأمر بعد المشاوعة وتأخذ المشاورة مهما اخذت من الكيفية او الشكل او الزمن واستقرار على رأيش وعزم على تنفيذه ينبغي ان يكون العزم على تنفيذه بالتوكع على الله وعدم الرجوع لابد ان ينضي هذا الامر والنبي صلى الله عليه وسلم يترغبته مش كده يترغبته ومع ذلك لما نبس لو انه عاد كانت تصبح مناقضة للتوكل من النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة ودخل اسر صلاته بعد صلاته في بيته ولبس سلاحه أبني يا رسول الله هم أنفسهم أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج في سلاحه قال يا رسول الله أقل إن شئت فإن لا نريد أن نكرهك فقال لا ينبغي لنبي إذا نبس سلاحه أن يضعه حتى يقاتل في رواية حتى أحكم الله في رواية إذا هنا المشهورة لا تسمir شيء ولا يكون لها أي قيمة إذا لم يكن لك تنفيذ للأمر المتفق عليه سواء رأي الأقلية أو رأي الأكثرية أو رأي المستشير فقط قد يرى المستشير بعد أن يستشير رأيه هو الصعب يعني بناء على ضوابط للإستشارة والشورى وغيرها إنسان هذا مجاله إنما مدام استقر على رأي سواء رأي المستشير أو رأي المستشار أي كان هذا المستشار فرد أو جماعة أو أمة أو غيره إذا, إذا لم ينفذ شيء إذا استشارة ملاش أي إيمة ولا معنى إنما ده هي استشارة في أمر يحتاج إلى تنفيذ وما دلنا وصلنا إلى قرار وإلى أمر لابد أن ننفذه هذا والعزم أمر مروى ومنقح ومدروس كويس جدا جدا لابد أن ننفذ وهذا العزم عزم وتنفيذه ولكن تنفيذه لا يكون اعتمادا على المشورة لا إنما اعتمادا على الله فتوكر على الله والتوكل في النغة في ظهار العجز والاعتماد على الغير لا يعتمد على مشهوراتهم إنما يعتمد على من؟ على الله سبحانه وتعالى ولابد أن يكون في اعتمادي على الله سبحانه وتعالى يشعر في ذاقله بالعجز منفردا عن الله عز وجل لو أنه بعيد عن الله بعاجز حتى ولو كان يملكون العدد والعدد لا إذن لابد أن يكون هناك توكل على الله سبحانه وتعالى حقيقة التوكل على الله الحقيقة يعني أنا عايزة وقفة شوية توكل في فرق أولا من التوكل ومن التواكل التواكل استمطاع يتواكل يناب يرمي الأمر في جيد غيره متوكلين كسالة نائمين لا نريد أن نعمل ولا أن نتعب أنفسنا هؤلاء المتوكلون أما المتوكل فهو الذي يعتمد ويفعل الذي يتوكل الله وينفس الذي يجتهد ثم يعتمد على ربي عز وجل يعرف التوكل بأنه ترك الأسباب والركون إلى مسبب الأسباب فإذا شغله السبب عن المسبب لا يكون متوكل مرة تانية التوكل ترك الأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب الاعتماد الكلي ولا بد أن يشغله المسبب عن السبب ولو شغله السبب عن المسبب إذن تتوكل هذا التعريف اعترض عليه بعض العلماء أم إن التوكل الذي يقولونه إذا كان بترك السبب وهذا تعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم في رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان بترك السبب الله عز وجل يقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا والغنم اكتساب أهي سبب لابد أيضا من السبب مش ترك الأسباب لا لا تترك الاسباب اطلاقا ولذلك من قال بترك الاسباب ابا مخاف وهو نصه فكنوا مما غنمتم حلالا طيبا وقال الله تعالى ايضا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان وهذا عمل وقل اعملوا فصير الله عملكم ورسوله هذا عمل واخذ بالاسباب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد المحترف فبعزا اخذ بالاسباب ففرد ان ترك الاسباب والاخذ بالاسباب ترك الاسباب والانشغال بالسبب قريب من التواكل ايضا أما الأخذ بالأسباب والاعتماد على المسبب هذا هو الايه التوكل الفقهاء يقولوا إن التوكل على الله هو السقة بالله واليقين بأن قضاءه نافذ هذه واحدة ولابد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه من الأسباب من مطعم ومشرب وملبس وتحرز عن عدو وأعداد الأسلحة واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة أعتقد أنه واضح نعيد توضيح فريق لقلوم ترك الأسباب والاعتماد على المسبب وده في نوع من التواكل بيوه عليه توكل لا في نوع من التواكل لأنه تعني فيما جاء في كتاب الله وتعني في سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات واضحة كل مما غيرتم حللا طيبة وضربوا فوق الأعناق وضربوا منه كل بنا وقل اعملوا فسار الله عاملكم ورسوله والمؤمنون دي أسباب والأخذ بها من الدين ومن التوكل أيضا ولابد أيضا أن يعتمد على الأسباب في معاشه ومعاده وأمور حياته وطعمه ومطربه إلى آخره لكن في ذلك الوقت لا يركن إلى هذه الأسباب لا يسق أن هذه الأسباب وحدها تكفي إنما لا بد أن يكون اعتماده على مسبب الأسباب يأخذ بالأسباب ويشعر في نفسه بالعجز ويقن ويسق أن الله عز وجل هو الذي يعين هذا التوقف هذا هو التوقف ولذلك الجماعة الصفية يقولون ان لا يستحق اسم التوكل عندهم مع الطمأنين الى تلك الاسباب والانتفات اليها بالقلوب فانها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا بل السبب والمسبب فعل الله تعالى الكل منه وبمشيئته ومتى وقع من المتوكل يكون الكل إلى تلك الأسباب ويبقى سلخ عن التوكل يبقى الصوفية يرون رأيا طيبا وهو إن الاثنين ماشيين في خط واحد وظهر الفقهاء يعني يأخذ بالأسباب لكن لا كان إليها إنما يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ولذلك قال له ربه عز وجل فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله ثم قال له إن الله يحب المتوكلين أي المتوكلين عليه المعتمدين عليه سبحانه وتعالى المنتظرين لفضله الطالبين رحمته هؤلاء هم المتوكلون أخذوا في الأسباب ثم فوّض الامر لله اخذوا في الاسباب واجتهدوا فيها ثم اعتمدوا عليه سبحانه وتعالى وده اللي بيعمله الزارع يعني. ياخذ في الاسباب ياتي بالحب ويحرث الارض ثم يلقي الحب وادع الامر لله سبحانه وتعالى هذا هو التوكل والله سبحانه وتعالى يقول ان الله يحب المتوكلين اعان الله عز وجل على ان ناخذ بالاسباب في كل شيء وان نعتمد عليه سبحانه وتعالى وان نزرع عزمنا في جنابه وان نرتكن اليه سبحانه وتعالى طالبين رحمته وطالبين توفيقه أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وشكر الله لحضراتكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قراننا ذكر الرحمن